الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرق الآخرة نزد له في حرطه ومن كان يريد حرط الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب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 عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير